إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده القفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليمون تدعاء الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا حوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل نسي من قبل وجعل لله ادادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام من هو قانت انا للليل ساجدا وقائما يحذر, يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مقلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 قرآنا عربيا غير ذي عوج هل لهم يتقون ورب الله ما مثل رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 قل يا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغسر الدنوب جميعا إنه هو الغطور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلمونه لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقوم نفسيا أسرة على ما فردت في جنب الله. أنت قال نشت يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله عداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي فرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذفوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكذرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسكهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكير له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون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 وَقِيلَ يَا بَنِي آدَمَ لا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَأَصِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَمَا يُمرُونَ وَأَصِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَمَا هُمْ أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا فلا ولكن حقت كلمة العذاب على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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبكم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ويعده وأوركنا الأرض نتدوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين وترى الملائم كتحافين من حول العرش يسبعون يسبعون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الله